صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سأل سائل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فاصبر ونراه قريبا يوم تكون السماء كالجمر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم اذى وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعه للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فاوعا إن الإنسان خرقها دوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم داعا والذين في أموالهم حق معدول للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمالهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغارا ذلك هم والذين هم هاداتهم طائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك محطعين عن اليمين وعن الشمال عزيم كل عمرهم منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق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 يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب ليوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون